إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمستنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا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 يوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إلى القلوب لدى الحناجر كاظمين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 سميع البصير اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثرا في الارض واثرا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى واليدعو ربّه إني أخاف أي أن يبدل دينكم إني أخاف أي أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر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 فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا طَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيَكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَن يَظُنَّنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْهَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا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 وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمَنَ يا قوم تبعون أهديكم سبيلا الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وَيَا قَوْمِي مَا لِي أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي إلَى النَّارِ تَدْعُونِي لِأَقْحُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُو كُمْ إلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونِي إلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدْنَا إلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوَضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ فَوَقَعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَقَّ بِأَنِفْرَعُ نَصُوُّ الْعَذَابَ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبع. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنوون عنا؟ فهل أنتم مغنوون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنت جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاطبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وَالسَّوْفِ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِعِيرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إلَّا كِبْرٍ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إلَّا كِبْرٌ مَا هُم بِبَالِغِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْب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 ذانكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفقون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذانكم الله رب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 ولكم فيها منافع ولتبنغو عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الكلك تحملون ويوريكم آياته فأي آيات الله تكرمون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَعْبُدُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَهُمْ وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وقسر هنالك الكافرون